تعال إلى يعني الإمام زيد له مسند ولو فقه محفوظ جمعه له الزيدية ومعروف وله اعتبار نعم وهو مذهب شيعي ونقبله نقبله طبعا لأنه نعم أصوله صحيحة صوله صحيحة الزيدية لا الزئدية لا ليس عندهم الكذب ما عندهم تقيّة نعم يتحرون الصدق هو بيننا وبينهم يعني آه آه صحة السند هذه مسألة سهلة كل أهل الإسلام حينما يتناقشون يقول يقول القاعدة التي تحكمهم إن كنت ناقلا فالصحة لا. خلص إذا أنت تنقل وهذا هذه مسألة جدا لا. بسيطة والاختلاف في الفقه جائز لا كان تكون حنفيا ولا كان تكون شافعيا أو تتبع أي إمام من أمة الفقه ما دام السند إلى هذا الإمام صحيحا لا, لا غبار على ذلك لكن تعلم